ماهيب من قوم ابو دقه وتسكيره رجملها ولي لعن كوذر جماهيره عز الله هنه ما يستاهل تعب سادي تعبتها في مراقيل ومشاويره ذي جرتي نازل وذي جرتي راقي لبيه سقا من معبر الناس ما ادري ويش انا الاقي جنة. لبيه يساره ولبيه إمنيرة من هبل الناس مدري ويش أنا لاقي صدر الشمالي عليهم فك زارينة اللي من آدم أحوّى ما بعد ضاقي جن المدينة على غفلة من الدينة وتورّطن بالرومانسية وما ما لنا ساميهن بالطبشير عذي عن الموضة والأذواق يوجيهن طالعات من الكوافير أبن خلط الألوان كناسب حتراكي جن المدينه على غفله من الديره وتورطن بالرومانسيه والاشواق وما يكتب لنا ساميه بالطباشيره بيعلمنك على الموضه ولا ذواق يجي طالعات من الكوافير منخلط الوان كانها سبحه عراقي ما فيه داعي اجاملهم بتكشيره واقول مشتاق لو ماني بمشتاقي كرت احمر وباب طياره وتسفيره في قلعه الوادرين وبلف طقابي <تصفيق> ما فيه داعي اجاملهن بتكشيره واقول مشتاق لو ماني بمشتاق. كرت يكرتحمر وباب طياره وتسفيره في قلعه الوادرين وبلف طقاقي الهندي وايته والعاده وبعيره هذا مدور ذهيب وذاك سوادي قفلت سيره علاقات وبدت سيره اللي عليها الكلام وهقوه الهاب يغلى ضيوف الهوى وبرك مسايره ريحان تنتقطف اللهفة من اعماقي مهيب القوم ودقاه تسكيره من قوم, قوم لحاسبه ما داخل البال ابرق ذي وفلها وطلع مسايره ريحانه تنكتف اللهفه من اعماق مهيب من قوم ابو دقه من قوم لحاسبه ما تاخذ الباقي لها على الزين تهليله وتكبيره هنعم الورده اللي فول الساقي ما هي باميره من اللي بعد الاميره ذات الحسب والنسب والمستور راجي من اغنيه الرياض ومن هواميره شركات ابوها بضايعها ضايعها وميلها الاسواق من اغني يا القصيمه ومنها هوامير يا شكات ابوها بلا فالاسواق يميرها الغصن وتغني عصافيره والامر ينقاد لرضاها وينساق ما زين اخلاقي الطب بعقاقيرها لو لا عقاقيرها ما زانت اخلاقي البدي والهيكل اللي غيره ما تبي بغيرها طب واستبنتين وغيره علا ما زين اخلاقي الطب بعقاقيرها لو لا عقاقيرها ما زانت اخلاقي البدي والهيكل اللي مات بغيرها سطب واستبنتين وغيرها علاقي من قبلها الحق من جفرة ودحدينها لنوعزة الزمان وحرر وثاكي اعتط عن قوم وبودقة وتسكيرة اللي, اللي ما تاخذ البدي